ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك وَلِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ وَثُمَّ كَلِمَتْ رَبُّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ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 قُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمَلُوا عَلَى مَا كَانَتْ أَيْدِيهِمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَأَنْتُمْ يَرَوْنَ إِنَّا مُظْهِرُونَ وَلِلَّهِ غَيْبُ سَمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ انفلا امر تلك ايات الكتاب المبين ان انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَٰذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ